بفضل ربي ظاهر ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انها قرينه الصلاه في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرها الله تعالى في ثلاثين موضعه من القران منها سبعه وعشرين موضعه من القران قرنها الله تعالى بالصلاة. إنها حرب على الشح والجزع. إنها حرب على العنوسه فهي تشارك في تزويد الشباب، في رعاية الفتيات، في إصلاح المجتمع. إنها حرب على السرقة. إنها حرب على البطالة. انها حرب على كل فساد اقتصادي في المجتمع. إنها التي فرضها الله تعالى في الإسلام. وفرضها الله تعالى أيضا في الأمم السابقة فيذكر الله تعالى الأنبياء ويذكر معهم هذه الخصله إنها الزكاة لماذا شرعت الزكاة؟ ما هي احكامها ما هي مصارفها؟ ما هي الحكمة الشرعية التي فرض الله تعالى الزكاة لأجلها؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع الذين يؤتون الزكاة إذا كان أحدهم متكسبا؟ أو كان قادرا على العمل هل يعطى من الزكاة أم لا نحن ينبغي أن نتعلم هذه الأحكام لأنها ركن من الأركان التي يقوم عليها الإسلام في برنامجنا مسافرون لا نزالوا معكم نسبح في عدد من الفوائد فيسعدني بقاءكم معنا فمرحبا بكم أيها الأفاض السلام عليكم السلام عليكم أهلا بالشباب حلو حلو. كيف حالكم المفروض يا لأخي مجموعة من ال. التجار <تصفيق> حتى نستوعب الكلام على الزكاة شرع الله تعالى الاسلام وجعله دينا متكاملا بمعنى أنه يحرص على الأمور الاجتماعية فيتكلم عن أحكام التعامل بين الزوجين تربية الأبناء إلى آخره ورد في القرآن والسنة أشياء تتكلم عن هذا تكلم عن الأشياء العاطفية الروحية فتكلم عن الدعاء وعن الصلاة وعن اللجأ والخوف من الله سبحانه وتعالى إلى آخره تكلم أيضا عن الأمور الاقتصادية كيف أتعامل مع مالي هل الأرباح التي أربحها خلال السنة كلها لي ولا في حق لغيري أن يأخذ من هذه الأرباح أيضا هذه أمور شرعية تكلم ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي جاءت في الشريعة من أعظم ذلك ما يتعلق بالزكاة كما ذكرنا هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى قرنها الله تعالى بالصلاة كقوله عز وجل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة لاحظ سيقرن الله تعالى بينهما ذكر الله تعالى اعدادا من الانبياء السابقين وذكر انهم ايضا كانوا يزكون مثل ما ذكر الله تعالى اسماعيل فقال عز وجل واذكر وذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بيش بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية إبراهيم ذكر الله تعالى ابراهيم وإسحاق ويعقوب ثم قال الله جل وعلا وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة لاحظ فحتى الأمم السابقة ذكر إسماعيل ذكر ابراهيم ذكر إسحاق ذكر, ذكر يعقوب ذكر الله تعالى بني إسرائيل وقال عز وجل وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين ثم قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لاحظ الكلام عن اليهود والنصارى ليس عن أمتنا ومع ذلك فيه يعني توجيه إلى يقام الصلاه وإيثاء الزكاة ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام وقال عز وجل بالصلاة والزكاة فيما دمت حيا وقال الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل, للسائل والمحروم. والمحروم وأمر الله تعالى بها في القرآن فقال عز وجل خذ من أموالهم صدقات. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يعني واجب على الإنسان أن يؤتي زكاة وفي حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لذلك سبحان الله تجد الزكاة حماية حتى من الحسد أنا لما يكون في واحد جاري فقير وأنا أملك مثلا مليونين ثلاثة ملايين ويراني في سيارتي ويرى أبهتي ويرى فلما تأتي نهاية السنة وأضرب الباب على جاري وأقول مثلا زكات المليون اثنين ونصف كم 25% وعشرين عن جاري هذا وأقول له تفضل يا فلان هذه ألف 25 ألف بالنسبة, لها الفقير. بالنسبة لها الفقير فعنده المسكين دين عشرة راح وسددها على طول سيارته مثلا صار. في, ال... في الورشة صار لها شهر ما هو قادر يسدد آلاف راح وعطاهم خمس آلاف أولاده مثلا يحتاجون أشياء المدارس راح فهو أما يراني يقول يا رب كثر ماله يا رب بارك له فأذهب الحسد الذي كان في قلبه كذلك هي حرب على التسول وشحابة لما الغني يؤتي زكاته تجد أنه يقضي على التسول خلاص ما يحتاج انك تذهب وتتسول لأن أصل الغني هو الذي سيبحث عنك ليس أنت الذي تبحث عنه ما يحتاج أن تذهب تطرق الباب على الغني وتقول أعطني لا. هو الذي يأتي إليك يقول يا أخي بالله أنت تحتاج زكاة أنا علي زكاة واجبة وأمرني الله تعالى أن يعطيها الفقراء أنت فقير أنت تحتاج إليها كذلك هي قضاء على الجرائم كيف قضاء على الجرائم السرقة؟ المحتاجين تلقون مثلا إذا يبغى ها. عشان يبغى فلوس ولا شيء. تلقى يسرق تلقى يأخذ يروح فعشان كذا إذا كان في زكاة إذا كان كذا خاص تقضي على الجرائم ما يعني ما يروح يسرق ما يروح يأخذ الأشياء هذه هم. فخلاص يعني اللي يحتاجه يجي فما يحتاج أن يسرق ولا يحتاج أن أحسنت يعني إنه مكتفي إن كان مثلا عندها أولاد يحتاج يسرق لأجلهم أو إذا كان هو يحس ان المجتمع ظالمني وكلهم عندهم وظائف إلا أنا ما عندي وظيفة بروح أسرق حتى أسدد الأجار بروح أسرق حتى آكل بروح أسرق حتى أشرب نحن من البداية نقول ما يحتاج تسرق تحتاج أكل تحتاج شرب تحتاج تستيد اجار تحتاج علاج نحن م. نعطيك من الزكاة م. من البداية هي أيضا حرب على الفواحش والبغاء لأن بعض النساء صحيح. لشدة حاجتها ربما احيانا يعني يذل بها الشيطان ويعبث بها وتذهب للبغاء تكون صح. علاقات الله يعافينا وياكم في البغاء والفجور لأجل أن تأخذ مالا على ذلك وبالتالي من البداية الزكاة سترقوا لي يا أختي في نفسك أنت وأولادك إن كنت ذات أولادك احنا من البداية نعطيكي الطعام نعطيكي الشراب نعطيكي راتب نعطيكي يعني ما تحتاجين بحيث انها تحفظ نفسها صح. بل انها يا اخي طريق ايضا لإعفاف الشباب والفتيات صح. لما يأتيك شاب وتقول يا اخي انت وصل عمرك الى كذا وكذا ليش ما تزوجت قال والله يا شيخ الظروف يا شيخ بعدين انا شغال براتب 1500 ريال 1500 هذي بسدد بها الاجار ولا تكاليف السيارة ولا تدد بها قيمة الاتصالات والجوال، ولا مقاضي البيت مم مم إيش بتسويها 1500 ريال فنقول له طيب أنت الآن كم يكلفك الزواج قال والله يكلفني يعني 30-40 ألف نقول تعال إلى التاجر فلان أنت يا فلان عندك ملايين عندك 10 مليون 20 مليون زكاتك ذكات. نأخذ منها 50 ألف نعطيها هذا الشاب من زوجه أنت بهذا أعفبت هذا الشاب وأعفبت البنت أيضا أنت ليس فقط أحسنت إليه أنت أحسنت إلى البنت أيضا اللي كانت جالسة في البيت ربما يغويها الشيطان ولا ربما عندها حالة نفسية من تأخر زواجها وبالتالي تعالى تفضل احنا نزوجك ونعف هذا وهذا كذلك هي يعني قضاء للديون التي عند الناس حين قد يضطر الإنسان ليستدين وبالتالي هذه الزكاة تأتي وتحسن إليه بها شوف سبحان الله يا أخي يعني كيف جعل الله تعالى الزكاة حقا لهذا المسكين والفقير وجعلها الله تعالى طهره للمال لذلك الله تعالى سماها زكاه زكاه يعني مثل لما تقول واحد مثلا يزكي نفسه ايش معنى يزكي نفسه؟ يمدح, نفسه يمدح نفسه يقول مثلا انا انسان صالح وانا انسان تقي وانا انسان كذا وكذا هذا قاعد يمدح نفسه صح. زين فهو كأنه يطهر نفسه من الافات والمعائب وينسب إلى نفسه الفضائل الزكاه هي في الحقيقة تطهر المال صح. تطهر المال ان كان تاجر مثلا في يوم الأيام واحد نسأله عنده فلوس هذا معناه ان ال المئة ألف اللي ربحتها منها عشرين ريال حق لفلان أنت ما دريت عنه مرة من المرات باع إنسان شيء يسوى عشرين ريال باعه ياب خمسين ريال العامل غلط ولا هو احتال أو كذا معناه ان الأرباح التي عندي فيها أشياء تستطيع أن تقول محرمه هنا عشرين ريال ظلم وهنا عشرين ريال احتالت على فلان وهنا ثلاثين ريال ما ادري ايش تأتي الزكاة آخر السنة ظهر هذا المال للربا اثنين حتى تخرجها من عهدتك كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تبرد ممتلك مبلغ نفسه اللي يكون عليه الحول يعني مثلا في رصيدي مثلا عشر آلاف وجلست العشر آلاف سنة لو كانت العشر آلاف هذه دائرة يعني أتحدث عن هذا بعد شوي أنواع الأموال أحمد التي تجي فيها الزكاة كيف كيف تتعامل معها سأتحدث عنها عن بس يعني أكمل المقدمات في البداية هل تصدقون يا شباب أن يعني الدكتور علي قرداغي هو من الباحثين في الاقتصاد وغيره عمل دراسة عن الاموال التي يملكها تجار العرب ليس فقط تجار المسلمين تجار العرب مع ان في كبار تجار مسلمين مقيمين في ماليزيا في باكستان في, في تركيا في غيرها نحن نتكلم عن العرب حسب المشهور يعني حسب الثروات لما تأتي الى اتجار تجار العالم يقول لكم الله فلان يملك 120 مثلا مليار دولار فلان يملك 80 مليار دولار فلان يملك حسب يعني حساباتهم اللي في البنوك واملاكهم هذا يملك فنادق هذا يملك موانئ يملك مجمعات صناعيه يملك الى اخره فوجد لو ان هؤلاء العرب دفعوا زكاه اموالهم لاستطعنا ان نجمع منهم سنويا من الزكاه 2.5% من الزكاه 100 مليار دولار مبلغ, أي مبلغ كبير جدا 100 مليار دولار 4 ملايين ريال يعني يعني هل 100 مليار دولار تعال مثلا عند المملكة مثلا عندنا 25 سكان 25 مليون من السعوديين وغير السعوديين كم يوجد نسبة الناس المحتاجين اللي عليه دين اللي فقير اللي كل مثلا 5 ملايين فرضا تعال إلى مصر سكانها 85 مليون طيب كم عدد المحتاجين والفقراء كل مثلا كذا مليون تعال الى الاردن تعال الى الشام تعال الى دول المغرب العربي تعال الى السودان تعال الى اليمن تعال الى العراق تعال الى كذا لما تجمع كل هؤلاء في العالم العربي العالم العربي بالمناسبه عدده لا يتجاوز 400 مليون بأي حال من الاحوال العالم العربي لا يتجاوز 400 مليون لما يكون 400 مليون 400 مليون شخص طيب منهم مثلا هب أن منه أن ربعهم فقراء يعني مئة مليون فقير عندنا لما يكون عندك مئة مليار دولار مئة مليار يعني مئة ألف مليون مئة ألف مليون بمعنى كل واحد من هؤلاء كم بتعطيه من المات لا يكفيه بلا شك يا أخي على أقل بيطلع له مئة ألف دولار على الأقل يعني بيطلع له مئة ألف دولار إذا قسمت عليهم لما تعطيه مئة ألف دولار وهو فقير يعني تعطيه ما يقارب أربعمائة ألف ريال هذا بيشتري بيت وبيشتري سيارة وبيزوج عياله وبيكمل دراسته إذا هو ما ما كمل دراسته خلاص ومرة بتمشي لكن الكلام أين تذهب أموال هؤلاء أين تذهب ذكواتهم بعد أن لاحظ ترى السنة تنتهي بسرعة يعني صح صح يعني بمعنى أن الفقير عطيتها أربعمائة ألف وبعدين عشر شهر الا قلنا له تفضل هذه 400 الف اخرى وبالتالي يزول ما في قلب من حقد على الاغنيه ونحوه بل تستطيع انك تعم بها يا اخي ليس فقط ليس فقط فقراء العرب بل فقراء يا اخي في العالم كله والفقراء في العالم الاسلامي عندك عندك 270 مليون تقريبا او 300 مليون في اندونيسيا كم منهم فقراء عندك المسلمين المسلمين في, في جنوب الفلبين عندك المسلمين اللي في الهند اللي في أفغانستان يعني نقصد غير العرب أين الزكاة يا أخي عن امثال هؤلاء صحيح. صحيح. لذلك سبحان الله لو, لو أنهم آتوا زكاتهم فعلا وأخرجوا الزكاة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا لو أخرجوا الزكاة فعلا وتعرف إلى الله تعالى بها وفعلا شعر ان حاجة الفقير هي حاجة أن فقرك هو فقري أن, أن غمك هو غمي والله يا أخي يعيش, يعيش الناس كلهم بسلام لذلك حتى لو أنفقوا من المال ليس فقط للفقراء المسلمين بل حتى في تأليف قلوب غير المسلمين. أنا كنت قبل فترة في, في في أفريقيا فكان مجموعة من المنصرين الذين يأتون للتنصير يستعملون المال لأجل جذب الناس إليهم. كذا يعطونهم الفلوس حتى يحبون النصارى ويحبون الصليب ويحبون كذا وكذا. <تصفيق> يا أخي في في, في اللي اللي اللي اللي مخارج الزكاة مصرف اسمه هو قلوبهم. تألف قلوبهم هؤلاء أن تعطي مثلا بعض الكفار ليحبوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام. هذا بند لهم؟ هذا بند خاص الفقراء والمساكين عاملين عليه والمؤلف قلوبهم مؤل يعني تتألف قلبه أو تعطيها المسلمين ضعفها الإيمان حتى تحبهم في الإسلام أكثر. أكثر يعني يا أخي تجد بعض الناس أحيانا أنا في أفريقيا نفسها. كنت أرى بعض الناس من المسلمين عنده حقد على المسلمين البقية خاصة على الخليج وغيرها يقول أنتم أغنياء أنتم عندكم فلوس وإحنا دابحنا الجوع وإحنا في مجاعة عمركم ما عطيتونا عمركم فلما تأتي الى هذا المسلم الناقم عليك اللي هو زعلان عليك تأتي وتعطيه من زكاتك أن تقربه للإسلام أكثر تحبب فيه تؤلف قلبه بلا شك لكن القضية يا أخي أنهم مع الاسف كثير منهم ما يأتي الزكاة ما يأتي ما يأتي طيب في الحالة اللي حاصل في الوضع الراهن انه الفقير مو لاقي التاجر اللي يعطيه زكاة مم. في المقابل انه في ناس كانوا فقراء مم. وما زالوا يطلبون الزكاة من الأغنياء أو الأغنياء متعودين انهم يعطون فلان من الناس من يوم الصغير كان فقير اغناها الله ولا زال يعطونا الزكاة فأتوقع انه في مشكلة في الثقافة انه كيف انا اعطي الشخص المناسب زكاته احسن هو أحسن تاب بعض التجار جرت عادته من عشر سنين ان في عائلة معينة دائمly يعطيهم زكاته زين؟ مع أنها العائلة يمكن ولدهم كبار وتوضّف وطلعوا، إيه صاروا هم نفسهم يطلعون ذكاء، زي ما قال أحمد. لكن المشكلة إن ما في يعني ما عنده تدقيق في مسألة صالذ ذكائتي لمن يحتاجها. طبعا الآن والله الحمد فيه يعني جمعيات خيرية فيه موثوقة فيه. عندهم كشوف. الفقراء وعندهم يعني قدرة ها. على الوصول إليهم ومتابعة لهم ملفات لهم تستطيع أنك تصل إلى هؤلاء الفقراء عبر هذه الجهات إذا كانت إذا كانت موثوقة تصل إليها بلا شكائمة. طيب إحنا تجب علينا الزكاة؟ طبعا الخمسة ملايين اللي عندك يا أحمد اللي عليها. <تصفح> شوف الزكاة تجب على تجب في أمور تجب في النقدين في الذهب والفضة والآن بديل لها. ما هو بديل للذهب والفضه يعني الآن لما تملك ريال الريال هذا له مقابل في الذهب ذهب زي؟ لما تملك مليون ريال هذا له مقابل ذهب تجب الزكاة في المال لما يحول عليه الحول يجيب فيه الزكاة لكن لو أن عندك فرضا يعني عندك مثلا جمعت لك عشرة آلاف ريال وحال علي جمعتها مثلا في واحد رمضان فقبل ما يصل رمضان الثاني صرفتها شريت بها سيارة مثلا تزوجت بها عملت بها اي شيء هذا يجب فيه ذكات لكن اذا حال عليها الحول مر السنة كامله عليها بيه بيه وهي هي على ما هي عليه او نقصت قليلا لكن اهم شيء انها ما نزلت عن النصاب النصاب طبعا مقداره ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب او 595 جرام من الفضة يعني مثلا افرض من الفضة قيمة الجرام 5 ريال مثلا يعني انا ما ادري الان كم قيمه جرام الفضه لكن فرض ال 5 ريال قيمه جرام الفضه تضرب 5 ريال قيمه 3 ريال لا لا ثلاثين لا تقريبا ال الذهب الذهب اللي اعرفه انه الذهب ولا جرام الذهب لا جرام الذهب بخبرك عتيق وصل فوق ال 150 الحين ما ادري انا خبر ايه لا انت ممكن الذهب لا يمكن ما شرح ذا بنجمع صلحنا اللي كل يوم لا. ابي سواره بخاتم <تصفيق> لا اما اما الفضل لا الفضة يبدو لي انا ما ادري والله كم الفضة بصراحه لكن هي ارخص من الذهب بكثير طبعا بلا شك نفرض خلنا على الخمسة ريال ما ما ادري زين فلما يكون عندك خمسة ريال للجرام ونيص بالفضه 595 معنى ذلك انك تضرب 5 في 595 عندك تقريبا 3000 تقريبا يعني فنقول ان نصاب المال 3000 اللي يحول الحول على 2500 ليس فيه زكاه اما اذا كان مالك لا ينقص عن هذا فان الزكاه واجبه فيه طبعا بلا شك توعد الله تعالى الذين لا ياتون الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شدد عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي منه حقه واحد يكن الفلوس لا يؤدي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يعني ثعبان عظيم مم. هذا يعذب فقط فترة الحساب ثم بعد ذلك يعذب عذاب الآخر وهناك أيضا العقوبة الدنيوية يقول النبي عليه الله والسلام ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء الذين يمنعون زكاة الأموال سبحان الله يعني حتى بركات الأرض وبركات السماء تنقطع عنهم بسبب أنهم منعوا الأموال عن المحتاجين الزكاة الاصل انها تؤخذ من فقراء البلد وترد على أغل... تؤخذ من اغنياء وترد على مباشره و... والاصل ايضا انها تملك للفقير مالا يعني افرق الآن مان. انا مثلا عندي ألف ريال زكاه أبعطيها العائله الفلانيه صحيح. هل أذهب واقول والله العائله يحتاجون مكيف ويحتاجون ثلاجه ويحتاجون يسددون الكهرب تدري انا الألف ريال بشتري لهم مكيف بكذا وثلاجه 500 ريال وجبت لهم اغراض قلت هذه تفضلوا هذه هديه لكم خلص. هذا يجوز لا لا لازم انت يعطيهم مال هم يتصرفون هم فيه يمكن ان جبت شيء هم ما يحتاجونه اولا قد تاتي بشيء هم لا يحتاجون إليه زين ويكون عندهم حاجه أنت ما تدري عنها يمكن عليهم دين لشخص ذلهم وكل يوم يقول وين فلوسي وصراخ يبون يفتكون من لو ما عندنا ثلاجه اهم شيء نفتك من صراخهم هذا شيء الشيء الثاني أيضا من فائدة تمليكه المال أنك تشعره أن عنده فلوس ترى يا جماعة النفس لها لذة إنها شوف الحين لما الواحد أحيانا يصير عنده فلوس ترقى كل يقوم يحسبها من جديد يقوم يعدها ولا لا يحس أن عندي فلوس أن قاعد أمسك فلوسي أحيانا لما يصير واحد عنده فلوس في حسابه مثلا ولا مثل كذا يشيك عليه ويبدأ أحيانا يعدي يقول زين أنا عندي في حسابي مثلا 2500 والراتب الجاي ثلاثة صارت خمسة وخمسمية شاء الله يقول برجعها بعد اسبوعين. وزين صار عندي ستة ألاف وخمسمية وسيارتي الحمد لله أنا وأملكها تسوى خمسة وعشرين ألف عندي الحين وعندي ستة وثلاثين لذة للإنسان حتى الطفل سبحان الله يبدأ يحسب كم كم عنده شوطة الغلزة حتى... <تصفيق> حتى, حتى في الطفل يعني تلامنه وتحت وصيته قديش وإذا جاء عضة ريال إلين تيجي تحسب يحسبها يحسب بل أحيانا يصير عنده عشرة ريال يقول لك تضرب لي ريال عشان يحس انها <تصفيق> كثيرة هذه رغبة في الإنسان فأنت أتى وتملكه الفقير طيب هل يجوز يا شباب إذا جئت تعطيه الفقير حتى ما أحرجه إني أقول له هذه هدية بدل ما أقول له هذه ذكاء لا طبعا هم. هذا شرع من رب العالمين شيء واجب عليك. إيه مين مشكلة واجب علي بس أقصد هل أجرحه وأقول له تفضل إفتعل هذه 500 ريال زكاة؟ فعلًا لأنه في بعض الناس ممكن هو مو هاين عليه إنه الناس له بنظرة استعطاف آه. إنه مثلا أنا م. نفسي عزيزة ما أقبل الزكاة. م. فهذه ممكن أنها تكون تكرما من الغني من الناس إنه يقدمها له كهدية. لكنه هو في نية نفسه إنه هذه زكاة لك. ماله. طيب يعني يجوز افرض اني انا عندي مثلا اختي فقيرة ولا اخي فقير ولا واحد من اصقائي مثلا بيتزوج وعاله هدايا ولا هو قادر يتزوج وانا ابغى اعطيه 5000 ريال زكاة صعب اني اجي عند اختي واقول تفضلي اختي هذه زكاة صح, صح ولا اجي عنده وهو شاب ولطيف وصديقي اجي اقول تفضل هذه زكاة هل يجوز اجل هذه هديه مثلا قلنا ما انا بنياتي عموما المساله فيها تفصيل اذا كنت اشك هل هو محتاج ولا غير محتاج ما ادري هو محتاج ولا ما هو محتاج الرجال اللي يقول أنا بتزوج وما ومدير عطوني مساعدة بس شكله لو نعطيه بروح يلعب فيها بيشتري غرفة نوم بعشرين ألف ريال ويشتري جوال جديد بأربعة ثلاث بيتوسع في هذا الأمر فمن البداية اقول له فلان أنا, أنا بعطيك خمس ثلاث لكن تراها زكاة إن كانك محتاج فعلا إذا, إذا لست محتاجا نعطيها واحد محتاج إذا كنت شاك إنه محتاج أو غير محتاج أما إذا انا متيقن مئة في المئة أنه فقير وأنه محتاج وانه عليه دين، فهنا أتي وأعطيه خمس ثلاث ريال ولا الألف ولا ال ولا, ولا الريال ولا أقول بفضل هذا هدية للعيال ولا هدية لك ولا مناسبة زواجك ولا مناسبة تخرجك ولا هذا عيدية أعطيه أي شيء. اي اتغير اللفظ حفاظا على على نفسيته طيب دق الصدر وقال برجعها والله ان خلاص بدي ارجعها لك اتصدقي بعلى واحد ثاني المشكله انطحت طيب طيب الان مثلا انا سلفت شخص شخص ما مبلغ من المال لما حال عليه الحول وانا اطلب الرد هذا هل ممكن أنه أتغاضى عن المبلغ إذا كان هو نفسه أو جزء منه ضغط هو قطع رحكم الفقير مستحق للزكاة مثلا أتغاضى عن الدين واعتبر أن الدين هذا هو كاني أخرجت الزكاة هل ممكن هذه ممكن هذا دائما يسألون عنه يعني أفرض أن في واحد فقير جاء وتسلف مني مثلا 2500 ريال لا. طيب فأنا عندي 100 ألف حالة عليها الحول مرت عليها سنة طيب مم. المئة ألف زكاة 2500 طيب 2.5% 2.5% من 100.000 الف فأنا بدل ما أطلع من 200.000 وخم... الف فتكون 97.500 انقصت اتصلت على الفقير وقلت يا فلان سددني قال والله يا شيخ ما عندي شيء والله اني محتاج وعلي ديون لغيركم قلت تدري أجل سامحتك بال2500 وأنا في نيتي أنها ذكات. هذا لا يجوز ليش ما يجوز لأن الذكاة إخراج وليست إسقاط ليست إسقاط مال على انسان انا شاك يمكن يرجع لي ويمكن ما يرجع لي هذا شيء. الشي الشيء الثاني الزكاة تخرج من المال الذي تم ملكك عليه وتصرفك عليه وتطلعه وتتصدق به هذا ايه لكن المال اللي عند غيري ويمكن ما يرجعه ويمكن يرجع من ألف وسامعة بالأصلا أنا غير واثق ان الفلوس بترجع لي فأنا من البداية قلت تدري رجال ما دام الفلوس ما هي بعندي ويمكن ما يرجعها والرجال شكله عشرة سنين مرح يتحسن أوضاعه تدري خلاص أسقطتها عنك انا في الحقيقة حميت عملت حماية على فلوسي اني وفرت إيه توفير أيه فالأصل إني أخرج الزكات تخرج فأنا آتي وأعطيه الزكاه ممكن أعطيه ألفين وخمسين قلت صبر هذه زكاه إذا هو يريد يرجعها لي الآن كزكاه كسداد دين آتي بس ارجعت فلوسي صارت مئة ألف مرة ثانية إذا هو ما يريد رجعها صرفها في أشياء أخرى ما يحق لي ألزمه بذلك مم. طبعا الزكاة يا شباب بالمناسبة ليست فقط الفقراء الزكاة لمصارف كثيرة جدا عندنا ثمان مصارف للزكاة في زكاة الأراضي أيضا هل يجب فيها مم. واحد عنده مصنع هل يجب فيه الزكاة زكاة الأغنام والزكاة الأغنام والبقر والغنم واحد عنده مزرعة هل يجي فيها الزكاة هذا كل الكلام طويل لكن الوقت انتهى معنا بسم الله نختمه إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة الله يبزيكم خير يا أيها التجار الكبار نعم يا رب شكر أنتم أيضا أيها الأحبة سأر الله أن يبزيكم خير جزاء على استماعكم الله يبارك لنا في أموالنا وفي أنفسنا إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق>